السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله قلوبنا بحبك يا رحمن الله مجعلنا من أصحاب بشرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم رحمة الله وغشيتهم مستكينة وحفتهم ده اللهم اجعل القرآن العظيم نور صدورنا وربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ارزقنا فهم القرآن وارزقنا العمل بالقرآن واجعلنا من جند القرآن واجعلنا من أهل القرآن وجعلنا من حفظة القرآن، وجعل أبنائنا وبناتنا وذرياتنا من حفظة القرآن. اللهم اجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته. اللهم اجعلنا من الذين يتعلمونه ويعلمونه. اللهم اجعلنا من الذين يتخلقون بأخلاقه. اللهم اجعلنا من الذين يتفيئون ظلاله ويقتبسون من أنواعه ويتعرفون على حكمه ولطائفه وأمثاله. اللهم اجعلنا من الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويطبقون احكامه اللهم اسكننا به الظلل والبسنا به التيجان والحلل واسبغ به علينا النعم وادفع به عنا النقم واجعله سائقنا إليك إلى جناتك جنات الفردوس الأعمى يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا غياث المستغيفين أغثنا بالقرآن أغثنا برحمتك واجعلنا لديك من المقربين اللهم اجعلنا عبادا صالحين قانتين صادقين صديقين ربانيين أحيينا سعداء وبلغنا منازل الشهداء وحشرنا في زمرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا لذة نظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم اللهم آمين يا مرحبا بالجميع حيا الله هذه الوجوه الطيبة المباركة حياكم الله جميعا إخواني الكرام حياك الله يا الحسن بارك الله فيك ورفع الله قدرك حياك الله يا أختي الكريمة الفاضلة نور على الدرب يا مرحبا الله افتقدناك في هذه الغرفة حياك الله يا أختي الكريمة ودعونا لأختك رحمها الله على مدار ثلاثة أيام ونحن في كل يوم ندعو لها في هذه الغرفة نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة وأن يبارك في زوجها. وكتبنا أيضا التعزية في البنر على مدار ثلاثة أيام فنس الله لرحمة رحمة واسعة أستاذة أم ورش يا مرحبا حياك الله كيف حالك يا أستاذة الكريمة أبو مسلم حياك الله يا حبيب الغالي عم العزيز كشك عم العزيز الفاضل أبو زينب والله فرحت لزينب فرحا عظيما فرحك الله في الجنة يا عم العزيز وافتقدناك في هذه الغرفة أيضا والله افتقدناك في هذه الغرفة يا عم العزيز أنت البركة في هذه الغرفة أنت البركة والخير في هذه الغرفة فافتقدناك أختي فوزية حياك الله يا أختي الكريمة كيف حالك بخير نعم نعم ما شاء الله رأيته ام صهيب بارك الله في جهودك وحفظك الله وجزاك الله خيرا على ما تقومين به من جهد مبارك يا أختي أبو مريم حياك الله يا الحبيب الغالي طيب إخواني دعو من في قوائمكم بارك الله فيكم مرحبا بك يا أبا آية شيخنا الحبيب شيخ فارس الفرسان شيخ المشايخ ما شاء الله أهلا وسهلا بالحبيب الغالي شيخنا العريس العروس عفوا عروس هذه الليلة أذكر الله حياك الله أختنا الكريمة أو عفوا أذكر الله أحمد حياك الله أخي الحبيب أحمد يا مرحبا كيف حالك يا قارئ القران؟ فين شيخنا احمد يونس؟ ما تجيبه معك وتيجي يا راجل. والله في الله يا قارئ القرآن الله يعزك ويحفظك ويرفع قدرك يا احمد، اذكر الله. ابو حلمي، مرحبا بك يا ابا حلمي. كيف حالك يا حبيبي؟ كيف حالك يا باهي ما مسكين عنده امتحانات وكان مريض قبل يومين شافاه الله الله يحفظك يا ابو حلمي معلوم كيف حالك يا معلوم والله اشتقت اليك كثيرا أختي قراءات حياك الله اختي الكريمه وحفظك الله كيف حالك يا جبل اتمنى ان تكون بخير يا جبل الله يحبك كثيرا يا ابا يا جبل قريبا نقول لك ابو فلان ان شاء الله حياك الله زي أمزين الدين أمزين الدين حياك الله أختي الكريمة وحفظك الله وبارك الله في جهودك وبارك الله في أخي أبو زين الدين إن شاء الله. طيب 10 دقائق ونبدأ يا إخوان الكرام. فدعو من في قوائمكم. 10 دقائق بإذن الله تعالى ونبدأ هذه الختمة المباركة أم راسم. وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله, الله بالقيس اختنا حياك الله. أبو مريم كيف حالك يا أبا مريم؟ مرحبا بك يا الحبيب عشر دقائق ونبدأ قبل أن نبدأ ادعو من في قوائمكم يحفظكم الله حتى يعم الخير على الجميع أبو زياد الرمادي مرحبا مرحبا والله مشتاق لك يا أبا الزبير يا باهي كيف حالك؟ أبو سلمان أهلا وسهلا ومرحبا كيف صح لك تيجي؟ ولا أخذت, جازة؟ أخذت جازة من وزارة الداخلية يا مسكين؟ طيب أهلا وسهلا بك يا الحبيب الغالي مرحبا مرحبا مرحبا واهلا وسهلا بالجميع وعشر دقائق ونبدأ إن شاء الله بإذن الله هذه الختمة المباركة فينك يا بكر, بكر مرافي بكر مرافي كيف حالك يا الحبيب الغالي وكيف حال أهلنا هنالك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسال الله ان يكتب لهم الشفاء اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يكتب لاختنا أم سلمان أسأل أن يكتب الشفاء اسال الله الكريم العظيم ان يكتب الشفاء الله الكريم رب العرش العظيم ان لها الشفاء أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب الهدل شفاء لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله الله يسعدك يا أبو حلم وبارك عمرك يا رب ويرفع قدرك اختنا يوسف حفظك الله وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك ورفع الله قدرك والله اختل بالأمس قطع الاتصال قطع الاتصال بالأمس فسامحيني على عدم الإكمال يعني في الآيات الأخيرة فقط أم عبد الرحمن حياك الله أختنا الكريمة يهلا وسهلا إذن ثمان دقائق ونبدأ إن شاء الله ثمان دقائق ونبدأ فادعوا من في قوائمكم حتى يعم النفع بإذن الله تعالى الشيخ فارس الذي تعرفون ما شاء الله عنه حفظه الله وبارك الله فيه ورفع الله قدرة طيب إن شاء الله نعوضها أختي إن شاء الله بارك الله فيك في المرة القادمة حياك الله يا القرآن حياتي كيف حالك يا بنتي؟ الله يحفظك ويبارك عمرك يا رب سبحان الله لا قط يسقط مني مباشرة لا أعرف ما السبب مرحبا بالجميع واهلا وسهلا بكم ونسأل الله العلي العظيم أن تكون هذه الليلة مباركة. أسأل الله العلي العظيم أن يبارك لنا في ليلتنا هذه وفي كل أيامنا وفي كل ليالينا حتى نلقى الله وهو راضي عنا أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في أيامنا وفي ليالينا حتى نلقى الله أهلا محب سنة مرحبا بالحبيب الغالي كيف حالك يا قره العين ويا بهجه القلب مرحبا بالحبيب محب السنه كيف حالك يا ابا عبد الله وكيف محمد رياض كيف عبد الله والاهل والجميع ان شاء الله تكونوا بخير ام تميم وابو تميم حياكم الله جميعا حي الله الاخ الحبيب ابو تميم وحي الله زوجته ام تميم اختنا الكريمه وبقي سبع دقائق إن شاء الله تعالى ونبدأ بقي سبع دقائق ونبدأ هذه الختمة المباركة أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يستجيب دعاءنا في هذه الليلة والله بخير يا ربي لك الحمد والله بخير عظيم جدا نسأل الله الخير أن يعم على بلاد المسلمين وأن ينزل السكينة والطمانينه على أهلنا في سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي كل مكان وفي ليبيا وفي فلسطين وفي الصومان وفي كل مكان وفي العراق نسأل الله سبحانه وتعالى الخير وندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة العظيمة المباركة لأهلنا وأحبابنا في سوريا وفي اليمن وفي كل بقاع المسلمين في كل مكان نذكر في اسم الله الكريم نسأل الله أن يستجيب الدعاء في هذه الليلة مطلوب منا أن ندعو الله عز وجل لأهلنا وأحبابنا في كل مكان وأن يقيد الله لأمة الإسلام قائدا إسلاميا ربانيا يقودها للحكم بكتابه وسنة نبيه وأن يجنب أمة الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يوحد كلمة المسلمين وأن يجعلنا أمة متحابة في الله متحابون في الله ومتأخون في الله ومتبادلون في الله اللهم أمين يا رب العالمين اللهم وحد كلمة المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين واحق دماء المسلمين في كل مكان اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اخواني بقي خمس دقائق ان شاء الله تعالى ونبدأ هذه الختمه تبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم امين يا رب العالمين اللهم امين سبحان الله الملائكه في كل مكان يعني في في, في وين في واحد مثلا يسمع ربما احدنا في السويد والاخر في يعني مصر واخر في المغرب واخر في الجزائر واخر في تونس واخر في, في فلسطين واخر في الأردن واخر في العراق واخر في استراليا في كل مكان تجتمع هذه الملائكة لحضور هذه الختمة بإذن الله تبارك وتعالى تحفهم الملائكة مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأل الله أن نكون من أصحاب هذه البشرى المحمدية صلى الله على سيدنا محمد ولا ننسى أن هذه الليلة أيضا هي ليلة الجمعة ليلة عظيمة مباركة يستحب فيها الاكثار من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليك الله نفل قبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم صلى عليك الله يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما غردت في الأيك ساجعه الربا يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا صلى وسلم ذو عليه عليهما نبى ملب أو تحلل محرم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حي الله أحمد يونس الله يحفظك وبارك في عمرك والله وأنا كذلك مشتاق إليه أرجو أن تبلغه التحية والدعاء والسلام اللهم امين يا رب العالمين أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينزل السكينة والطمأنينة على اهلنا في العراق وفي كل مكان اللهم امين يا رب العالمين دقيقتان دقيقتان ونبدأ هذه الختمة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا واحسن الله إليكم ودائما أذكر نفسي وأذكركم بتجديد الوضوء وتجديد النية نستمع الى هذه الختمه ونحن على وضوء باذن الله ويستحب يعني ان نكون على وضوء وايضا نجدد النية ان نستمع هذه يعني دائما يا اخوان الكرام نيه وحسبه نيه وحسبه ايمانا واحتسابا شروط الايمان بالله سبحانه وتعالى الاخلاص والاتباع الاخلاص والاتباع وعدم الابتداع ونية الحمدر عز وجل أن تطلب الأجر من الله اولا أن تكون النية خالصة لله عز وجل وثانيا أن تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى انك تبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى بحضورك هذه الختمه بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم حياك الله أختيئهم حيدر وعليكم السلام ورحمة الله أرجو أن تبلغي السلام لأخي الحبيب فوزي حفظه الله وعليكم السلام ورحمة الله عيون الأمل حياك الله اقتنى الحمد لله على نعمة الإسلام وتوفيق الإيمان ورحمة القرآن ونعمة الأخوة في الله احسنت يا أمة ميم آه ما شاء الله كيف حالك يا أخي الحبيب فوزي كيف حالك يا الحبيب الغالي تحشتك بالزاف بالزاف قريبا إن شاء الله تعالى سأعود سأرجع عندكم إن شاء الله قريبا يعني إن شاء الله سأرجع عندكم وألتقي فيك إن شاء الله بإذن الله حبيبنا فارس معي حبيبنا فارس تسمعني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بالحبيب الغالي فارس الفرسان شيخ المشايخ ما شاء الله اهلا وسهلا ومرحبا الله اشتقنا إليك كثيرا وهذه الساعة الكل ينتظرها لأنك حبيب الكل ما شاء الله عليك يا فارس الله يحفظك يا فارس الله يبارك عمرك الله تفضل لك اللاقط وابدا على بركه الله ابدا بسم الله على بركه الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخرة خير لك من لولا ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر وأم السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث الله اكبر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 بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردَّنَهُ أسفل سافلين، إلَّا الَّذينَ آمَنوا وَعَمِن الصالحاتِ فَلَهُمُ أجرُ الغيرِ ممنون، فَمَا يُكذِّبُ كَبَعْدُ الْدينِ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 أَرَيْتَ الَّذِي يَنْهَى أَرَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى إن كان على الهدى أَوَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَيْتَ إِنْ كذب وتولى أريت إن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ألم يعلم بأن الله يكلا لا إلّا ميتا كلا لئن لم, لم ينته لنسفعا نصف عن بالنصية نصية كاذبة خاطئة سَنَدْعُ الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أَكْبَرُ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر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 سلام هي حتى مطوع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكرون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 الى يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وذلك دين القيمة.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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيئَةِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْرِي فيها لنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وَأَخْرَجَتْ لَذُؤُى الْظُّلَّاتِ قَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَاهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَى وَعَمَّا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم لو تغير صيغه التكبير شيخ فارس غير صيغه التكبير لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله المد الرحمن, المد الرحمن الرحيم. المد حركات. المد حركات. لا إله إلا الله والله أكبر بروا لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعابيات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحَصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّقَبِيرٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش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 ألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي يعني الاولى الاولى الفصل يا شيخ فارس الأولى الفصل البسمله عن بدايه سوره الهمزات الفصل الاولى بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله اغلده كلا لينبذن في الحطمه وما أدراك ما الحطم نار الله الموقدة التي تطلع على لفئدة إنها عليهم موصدة في عمد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 وأرسل عليهم طير نبابيل ترنيهم بحجارة من سجير فجعلهم كعصف ماكور لا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 أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين؟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 الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ, إن شانئك هُوَ نَبْتَرْ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 لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم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 لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصوى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق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 لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس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 لا اله الله والله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب لا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك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 وأولئك هم المفلحون اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك باض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله سابقا لرضوانك وجنتك اللهم اجعله حجة لنا لا حجه علينا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وإلى جنتك اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وقاصتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم اللهم أوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم بارك لهم في أسماعهم وفي أبصارهم وفي أزواجهم اللهم بارك لهم في أسماعهم وبارك لهم في أبصارهم وأزواجهم ما أبقيتهم اللهم اجعلهم لك شكرين اللهم اجعلهم شاكرين نعمك مثنين بها عليك واتمها عليهم يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم اللهم اكرم نزلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تبعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك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 ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهز والمعافاة اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد ابدا بداء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 اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من تلاوة القرآن اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وادفع عنا به النقم وزدنا به من النعم يا ذا, الجلال والقر يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا اللهم اجعل القرآن العظيم لذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا اللهم اجعله شفيعا لنا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 ومن الذل إلى العز يا ذا الجلال اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة اللهم ادخلنا بها الجنات وآتنا بها الدرجات وكفر بها عنا السيئات واغفر لنا يا مولانا بها الزلات اللهم قد حضرنا ختم كتابك وأنقنا مطايانا ببابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إلهنا إن تركتنا فمن الذي يؤوينا وإن بعدتنا فمن الذي يقربنا إلهنا إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة اللهم هذا الدعاء وهذه المناجاة وهذا قتم القرآن اللهم اختم لنا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين اللهم اغفر لأبيك اللهم ارحمه. اللهم اغفر له وتجاوز عن سيئاته اللهم اغفر لأبي اللهم ارحم اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وجميع الحضور معنا أبني أهدي ثواب هذه الختمة من أولها إلى آخرها إلى أبي اللهم ارحمه واغفر له اللهم اغفر لأمي اللهم بارك لي في أهلي وذريتي اللهم اغفر لمن فتح هذه الغرفة الطيبة المباركة اللهم اغفر لمن كان عونا في فتح هذه الغرفة الطيبة المباركة اللهم اغفر له اللهم ادم بقاءها اللهم اغفر لشيخنا الشيخ رياض اللهم اطل عمره اللهم اجمعه بأهله سالما غانما يا رب العالمين اللهم ارزقه العلم اللهم ارزقه الصحة والعافية اللهم بارك له في علمه اللهم بارك له في صحته وعافيته اللهم ارزقه الوقت اللهم بارك له في وقته اللهم وسع له في علمه اللهم وسع له في وقته اللهم احفظ اللهم احفظ أهله اللهم كثر تلاميذه وتلميذاته اللهم اجمعنا به في الدنيا واجمعنا به في الآخرة اللهم اسكنه الفردوس الاعلى اللهم ارزقنا علمه اللهم ارزقنا اخلاقه اللهم ارزقنا كرمه اللهم اغفر لكل من كان سببا في دخول هذه الغرفه اللهم اغفر لكل من دعاني إلى هذه الغرفة اللهم اغفر لكل من علمني حرفا في هذه الغرفة الطيبة المباركة اللهم اغفر لشيخي أبو تراب اللهم اغفر له اللهم بارك له في علمه اللهم بارك له في أهله ووقته اللهم اغفر له اللهم اغفر له كما علمني وأرشدني اللهم اغفر لشيخي إمام اللهم بارك له في وقته اللهم اغفر له كما علمني وأرشدني ووجهني اللهم اغفر لشيخ ابو محمد ياسين وشيخ ابو سلمان وشيخي جبل الذين علموني وارشدوني اللهم اغفر لشيخ ابو عبد الباسط وشيخ ابو انس وابو زياد وعبد الكريم اللهم اغفر لشيخي أبو مريم وأبو آية وأبو مهدي اللهم اغفر لشيخي أبو عبد البر وقارئ القرآن اللهم اغفر لكل من بالغرفة ولمن لم أذكر أسماءهم اللهم اغفر لشيخي أبو يحيى اللهم اغفر له واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين طيّغ الله الأنفاس طيّغ الله الأنفاس وبارك الله فيك ورفع الله قدرك وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك من الحفظة المجازين وأن يسر لك حفظ القرآن الكريم وجمع القراءات العشر وأن يجعلك عالما حكيما حليما ربانيا وأن ينفع الله بك الإسلام والمسلمين وأن يرزقك الفهم والقبول والإخلاص والصبر والثبات وأن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى في الجنة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا وإياك لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم اللهم امين أيها الأحباب الكرام أيها الأخوات الكريمات أبدأ بالتحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة النيرت بنور القرآن الكريم بإذن الله تبارك وتعالى اللهم اشرح صدورنا بالإسلام وطمئن قلوبنا بالإيمان ونور وجوهنا بالقرآن وعلق قلوبنا بحبك يا رحمن اللهم اجعلنا من أصحاب بشرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم رحمة الله وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أيها الأحباب الكرام أيها الأخوات الكريمات ها هو الشيخ الحبيب الفاضل الشيخ فارس وإذا أرد، يعني أحب أن يكتب اسمه كاملا فليفعل ويكتب الاسم حتى نتعرف عليه جميعا الشيخ فارس حفظه الله والملقب عندنا بحصري الغرفة رحم الله الشيخ الحصري رحمة واسعة نسال الله أن ينور عليه في قبره في هذه الساعة وفي كل ساعة وفي كل حين وأن يرزقنا بركة علمه والملقب أيضا بفارس الفرسان قد ختم ختمة كاملة ختم القرآن الكريم كاملا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس من أوله إلى آخره برواية ورش عن نافع برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق من طرق طيبة النشر في القراءات العشر وأشهدكم أنني قد أجزته بهذه الرواية المباركة أجزته بسندي المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرواية المباركة أجزته بالشرط المعتبر عند العلماء بأن يقرأ ويقرا وأن يتعلم ويعلم القرآن في كل قطر نزل وفي كل مكان حل وان ينقل عني ما سمعه مني وأوصيه وأوصي نفسي وأوصي جميع الحاضرين بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وإخلاص العبودية لله تبارك وتعالى وأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم لشيخنا الحبيب الغالي الشيخ فارس ان يبارك الله له في بدنه وان يبارك الله له في سمعه وان يبارك الله له في بصره وفي قوته وان يبارك له في زوجته وان يبارك له في أبنائه وبناته وذريته وان يبارك له في رزقه وماله وان يرزقه رزقا حلالا حسنا سهلا طيبا مباركا فيه وان يجعله يستعمله في طاعة الله اسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يبارك في أبنائك وأن يجعلهم من حفظة القرآن الكريم من العلماء الحكماء الحلماء الربانيين ومن القادة الإسلاميين الذين يحكمون بكتاب الله وسنة نبيه اسال الله أن ينفع بأبنائك الإسلام والمسلمين واسال الله أن يرحم الوالد رحمة واسعة وأن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يرحم الوالدة وأن يكرمها في الجنة وأن يرزقك مرافقتها ومرافقة الوالد وذريتك مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الجنة فمبارك عليك هذا السند المبارك المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينفعك بالقرآن وأن يجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يفرج أمك يفرج كربك وأن يحفظك بما يحفظ به عباده الصالحين وأن يحفظك بما يحفظ به كتابه الكريم وأن يطيل في عمرك في طاعة الله ويعني أدعوك أن تستغل هذه الموهبة فجمال الصوت هو موهبة من الله سبحانه وتعالى. فأنت قد قد جمعت بين جمال القراءة وجمال الصوت. الآن قد جمعت بين جمال القراءه وجمال الصوت. فهذه موهبة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. يعني يهبه الله سبحانه وتعالى لأصفيائه من خلق من خلقه وأوليائه من عباده. فأنصحك أن تستغل هذه الموهبة في خدمة الإسلام وخدمة القرآن. وأن يعني بارك الله تبارك وتعالى تواصل أيضا في تعليم القرآن وفي القراءة ليس في هذه الغرفة وحدها ووحدة ولكن في في في كل الغرف في البيتك وحيثما يتسنى لك أن تقرأ وتعلم تبارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك إخوان الكرام أخوات الكريمات يعني يعني إن شاء الله تعالى ندعو لكل من في هذه الغرفة الذين حضروا هذه الختمة فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم لجميع رواد هذه الغرفة أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم لجميع رواد هذه الغرفة من إخوة كرام وأخوات كريمات أن يحفظهم الله بما يحفظ به عباده الصالحين وأن يفرج همهم وأن يفرج كربهم وأن يقضي دينهم وأن يعطيهم سؤلهم اللهم إن اللهم إنا قد اجتمعنا في هذه الغرفة في هذه الغرفة الطيبة المباركة اجتمعنا في ظلال القرآن الكريم نقتبس من أنواره ونتعرف على حلاله وحرامه ونتعرف على حكمه ولطائفه وأمثاله ونتعرف على كيفية تلاوته بقراءاته ورواياته وطرقه وتحريراته اللهم كما اجتمعنا في رحم القرآن اللهم اجمعنا تحت ظل عرشك الكريم واجمعنا على منابر النور واجمعنا على سر المتقابلين واجمعنا على ضفاف أنهار الجنة واجمعنا في قصور الجنة واجمعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من أقرب الناس مجلسا من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الجنة يا رب العالمين اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم يا رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبهي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد من الأرض ولك الحمد من السماوات ولك الحمد من الكرسي ولك الحمد من العرش ولك الحمد من الأما بينهما ولك الحمد من الأما شيئت يا ربي من شيء بعد اللهم صل وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد خلقك ورضى نفسك وزمة عرشك ومداد كلماتك عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي ذكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فعف عنا اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا وسامحنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا الله يا غياث المستغيثين يا الله اللهم اغثنا بالقران اغثنا برحمتك واجعلنا لديك من المقربين اللهم اجعلنا عبادا صالحين قانتين صادقين صديقين ربانيين احيينا سعداء وبلغنا منازل الشهداء واحشرنا في زمرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم في جنات النعيم يا رب العالمين فرج همنا يا الله وفرج كربنا يا الله واقضي ديننا يا الله واشف مرضانا يا الله اللهم فرج همنا اللهم <سؤال> فرج كربنا اللهم اقض ديننا اللهم فرج همنا اللهم فرج كربنا اللهم اقض ديننا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم عليك بمن ظلمنا ومن عادانا اللهم بارك لنا في انفسنا اللهم بارك لنا في انفسنا وبارك لنا في ابداننا واسماعنا وابصارنا وقواتنا اللهم بارك لنا في ازواجنا اللهم بارك لنا في ازواجنا اللهم بارك لنا في ازواجنا اللهم بارك لنا في ابنائنا وبناتنا وذرياتنا اللهم بارك لنا في ابنائنا وبناتنا وذرياتنا اللهم بارك لنا في ابنائنا وبناتنا وذرياتنا اللهم اجعل ابنائنا من حفظه القران الكريم اللهم اجعلهم علماء حكماء علماء ربانيين وانفع بهم الإسلام والمسلمين واجعلهم قادة ربانيين يحكمون بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وانفع الله بهم الإسلام والمسلمين وانفع الله بهم الإسلام والمسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم زدنا بسطه في العلم والجسم والمال والدرية والحكمة والحنكة اللهم زدنا ضبطا في العلم والجسم والمال والدريية والحكمة والحنكة اللهم زدنا ضبطا في العلم والجسم والمال والدري اللهم زدنا ضبطا في العلم والجسم والمال والدريية والحكمة والحنكة واستعملنا لخدمة كتابك الكريم واستعملنا لخدمة كتابك الكريم واستعملنا لخدمة كتابك الكريم اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا استعملنا لخدمه هذا الدين العظيم اللهم استعملنا لخدمه هذا الدين العظيم اللهم استعملنا لخدمه هذا الدين العظيم وارزقنا الثبات اللهم ارزقنا الثبات والاخلاص اللهم ارزقنا الثبات والاخلاص والقبول والصبر والفهم يا رب العالمين اللهم ارزقنا الفهم والقبول والاخلاص والصبر والثبات اللهم ارزقنا الفهم والقبول والاخلاص والصبر والثبات اللهم ارزقنا الفهم والقبول والاخلاص والصبر والثبات يا ربنا يا رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما يا رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات فعل الخيرات وترك المنكرات نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين يا من حافظت على يونس من الغرق وحافظت على ابراهيم عليه السلام من الحرق يا من حافظت على يونس عليه السلام من الغرق وحافظت على ابراهيم عليه السلام من الحرق وحافظت على موسى عليه السلام ونجيته من كيد فرعون وحافظت على محمد صلى الله عليه وسلم في الغار ونصرته على الكفار، احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، واحفظنا بما تحفظ به كتابك الكريم. اللهم احفظنا من كيد الكائدين، اللهم احفظنا من كيد الكائدين، اللهم احفظنا من كيد الكائدين، اللهم احفظنا من سحر الساحرين، اللهم احفظنا من سحر الساحرين، اللهم احفظنا من سحر الساحرين، اللهم احفظنا من, اللهم احفظنا من عين الحاسدين، اللهم احفظنا من كل ساحر لئيم. اللهم احفظنا من كل معتد الأثين اللهم احفظنا من ظلم الظالمين اللهم احفظنا من جهل الجاهلين اللهم احفظنا من افساد المفسدين اللهم احفظنا من افساد المفسدين اللهم احفظنا من افساد المفسدين يا ربنا يا عظيم يا حليم يا رب العرش العظيم نسألك اللهم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اهدنا لأحسن الأفعال والأقوال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئة الأفعال وسيئة الأقوال لا يصرف عنا لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون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 يا غياث المستغيثين يا الله ويا ناصر المستضعفين يا الله اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا اللهم انصر عبادك المستضعفين في اليمن اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم انصر عبادك المستضعفين في أفغانستان اللهم انصر عبادك المستضعفين في العراق اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين اللهم فك حصار أهلنا في غزة يا رب العالمين اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان يحارب فيه الإسلام اللهم إنهم جياع فأطعمهم عراة فكسهم حفاة فحملهم اللهم سدد رميهم وداوي جراحهم وارحم شهداءهم واجبر, شو... واجبر كسرهم وفك أسرهم وفك حصارهم اللهم عليك بمن حاصر المسلمين اللهم عليك بمن أبكى نساء المسلمين اللهم عليك بمن ابكى نساء المسلمين اللهم عليك بمن ابكى نساء المسلمين اللهم عليك بالقتله والمجرمين في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك بهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم خلص المسلمين من شرورهم واثامهم يا رب العالمين اللهم احفظ اهلنا في سوريا اللهم احفظ دماء المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام <تصفيق> اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج فرج همومهم وفرج كربهم يا رب العالمين يا رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما ويا غياث المستغيثين اغث عبادك المستضعفين في كل مكان هذا حالنا لا يخفى عليك يا الله إلى من تكلنا يا الله إلى عدو يتجاهمنا أم إلى قريب ملكته امرنا أمرنا لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس إلى من تكلنا يا الله إلى من تكلنا يا الله إلى من تكلنا يا الله إلى من, تك... إلى من تكل أهلنا في سوريا يا الله إلى الناس إلى هؤلاء الذين يتفرجون عليهم يا ربنا يا غيات المستغيثين سامحنا على تقصيرنا اللهم سامحنا على تقصيرنا اللهم سامحنا على تقصيرنا اللهم اغث أهلنا في سوريا يا رب العالمين اللهم اغث عبادك المستضعفين في سوريا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين هذا حالهم لا يقفى عليك يا الله إلى من تكلهم يا الله إلى عدو يتجهمهم أم إلى قريب ملكتهم ملكته أمرهم لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله اللهم كن مع إخواننا في كل مكان يحارب فيه الإسلام اللهم فك حصار اهلنا في غزة اللهم اليك نشكو حصار اهلنا في غزه ودماء أهلنا في فلسطين وفي العراق وفي افغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم قيض لاهلنا في مصر الحبيبه اللهم قيض لهم قائدا اسلاميا ربانيا اللهم قيض لاهلنا في مصر قائدا اسلاميا ربانيا اللهم حكم فيهم كتابك وسنه نبيك يا رب العالمين قيض لاهلنا في تونس قائدا إسلاميا ربانيا. اللهم قيد أهلنا في ليبيا قائدا اسلاميا ربانيا. يقودهم للحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في تونس واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في ليبيا. اللهم احفظ دماءهم في دماءهم. اللهم واحد كلمتهم. اللهم واحد صفهم. اللهم محكم فيهم كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم احفظ اهلنا واحبابنا في المغرب وفي الجزائر اللهم احفظ اهلنا واحبابنا في الجزائر وفي المغرب اللهم احفظهم يا رب العالمين احفظ عليهم الامن والايمان والسلامة والاسلام واد وادعل بلادهم بلاد خير يا رحمن اللهم اللهم انف بين قلوبهم واجمع كلمتهم واحد صفهم في خدمة الاسلام والمسلمين والقرآن واهل القرآن يا ربنا يا غياث المستغيثين يا الله اجعل بلادهم امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ اهلي واحبابي واخواني وجميع اهلي في الاردن اللهم احفظ اهلنا في الاردن اللهم احفظ الاردن امنا مطمئنا سخاء رخاء اردن الحشد والرباط كما هو قدرك يا الله في اهل الاردن ان تجعلهم اهل الحشد والرباط اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين واحفظهم بما تحفظ به كتابك الكريم وحد كلمتهم يا رب العالمين واجعل الاردن آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم رد اهلنا في العراق إلى, الى اهل السنة والجماعة وحكم فيهم كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين اللهم اعد العراق الى حاضرة اهل السنة يا رب العالمين اللهم عليك بالراحضة الحاقدين اللهم عليك بالرافضة الحاقدين اللهم عليك بالرافضة الحاقدين اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية واحفظ اهلنا في الخليج يا رب العالمين بلاد الحرمين اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم حكم فيهم كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين واحفظ الأمن والإيمان اللهم احفظ اهلنا في اليمن أرق الناس قلوبا وألينهم أفئدة اللهم احفظ أهلنا في اليمن اللهم ارفع عنهم الضيم اللهم ارفع عنهم الظلم والطغيان اللهم وحِدْ كلمتهم واحق دماءهم اللهم احق دماءهم اللهم احق دماءهم. دماءهم يا رب العالمين ويا غياث المستغيثين اللهم احفظ أهلنا في أفغانستان اللهم منصر المجاهدين في أفغانستان اللهم منصر المجاهدين في أفغانستان اللهم ارفع راية القرآن راية الحق والقرآن في أفغانستان وفي الباكستان وفي الشيش عارب في الإسلام يا رب العالمين ويا غياث المستغيثين يا الله اللهم إن أهلنا في الصومال إليك نشكو حالهم يا الله إليك نشكو حالهم يا الله اللهم إنهم جياع فاطعمهم عرات فاكسهم اللهم اسقهم الغيث ولا تجعلهم من القانطين اللهم اصدهم الغيث ولا تجعلهم من القانطين اللهم اصدهم الغيث ولا تجعلهم من القانطين اللهم رحمة بحنين الحان وأنين الآن رحمة بالشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع اللهم ارحمهم وانزل عليهم الغيث ولا تجعلهم من القانطين غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا طبقا مجللا اللهم واجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب يا رب العالمين يا ربنا يا كريم يا حليم يا عظيم اعف عنا واغفر لنا في هذه الليلة المباركه والله اللهم احفظ كل بلاد المسلمين من ذكرت اسماء الدول او لم اذكر اللهم احفظهم واحد كلمتهم على الحق يا رحمن يا رحيم يا رحمن الدنيا والاخره ورحمهما اللهم اعنى على تحرير المسجد الاقصى اللهم اعننا على تحرير المسجد الاقصى اللهم اعننا على تحرير المسجد الاقصى من دنس اليهود ومن دنس اعوان اليهود اللهم ارزقنا صلاه في محرابه اللهم ارزقنا صلاه في محرابه اللهم ارزقنا صلاه في محرابه وشهاده على اعتابه وفوق ترابه وشهاده على اعتابه وفوق ترابه وشهاده على اعتابه وفوق ترابه اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك اللهم ارزقنا شرف الرباط اللهم ارزقنا شرف الرباط في سبيلك اللهم ارزقنا شرف الجهاد في سبيلك اللهم ارزقنا الميتة الحسنة وارزقنا حسن الختام وارزقنا حسن الختام واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إنا قد اجتمعنا في هذه الغرفة في هذه الغرفة في المهجر وفي بلادنا العربية وفي الإسلامية وفي كل من كل الدول اجتمعنا في هذه الغرفة الطيبة المباركة وكل واحد منا له دعوة وكل واحد منا له طلب وكل واحد منا له حاجة اللهم اعط كل واحد منا سؤله اللهم اعط كل واحد منا سؤله اللهم اعط كل واحد منا سؤله واقضي لكل واحد منا حاجته في هذه الغرفة الطيبة المباركة وكل أحبابنا يا رب العالمين اللهم اغفر لعمي أخينا رشيد اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه وسامحه وتجاوز عن سيئاته اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد اللهم نقه من خطاياك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وأنزل السكينة والطمأنينة على فتى الإسلام رشيد أخينا وحبيبنا اللهم أنزل عليه السكينة والطمأنينة واحفظه بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم أعطي كل واحد منا سؤله واقض كل واحد منا حاجته وأجب لكل واحد منا دعوته من كانت من أخواتي ومن بناتي في هذه الغرفة تطلب الزواج اللهم ارزقها زوجا صالحا عاجلا غير آجل اللهم من كانت من أخواتي ومن بناتي في هذه الغرفة الطيبة المباركة تطلب الزواج اللهم ارزقها زوجا صالحا عاجلا غير آجل يحفظها وتحفظه ويصونها وتصونه وتدخله الجنة ويدخل بها الجنة يا رب العالمين ومن كان من إخواني وأبنائي في هذه الغرفة الطيبة المباركة يطلب الزواج اللهم ارزقه زوجة صالحة عاجلا غير آجل اللهم يسر له سبل الزواج اللهم ارزقه زوجة صالحة عاجلا غير آجل أخص منهم حبيبي الأيوبي وحبيبي جبل وحبيبي محمد عبده قرآن أول وكل احبابي الذين وحبيبي المنباني وكل احبابي وأبنائي وإخواني في هذه الغرفة الطيبة المباركة من أراد من يرغب بالزواج وقارئ القرآن أن تيسر له سبل الزواج اللهم ارزقه زوجة صالحة عاجلا غير آجل تسره إذا نظر إليها تحفظه ويحفظها تذكره إذا نسي ويذكر وتعينه إذا ذكر وتحفظه ويحفظها ويدخل بها الجنة يا رب العالمين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أعطي كل واحد منا أجب لكل واحد منا دعوته من كان يريد الهداية لأبنائه أسأل الله العلي العظيم أن يلقي في قلوب أبنائه طاعته اللهم ألقي في قلوب أبنائنا طاعتك حتى تكون أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم ووالديهم وأولادهم والناس أجمعين يا رب العالمين اللهم ألقي في قلوب ابنائنا الطاعة طاعتك وحسن عبادتك يا رب العالمين ويسر لهم حفظ كتابك وجمع القراءات العشر وانفع بهم الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم من كان من إخواني وأخواتي في هذه الغرفة يطلب السند القرآني والإجازة القرآنية والعلم الشرعي اللهم يسر له, اللهم يسر له سبل العلم الشرعي اللهم يسر له سبل العلم الشرعي اللهم علمه وفقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل الفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما هذا الدعاء ومنك الإجابة وبلغنا عن طريق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم انك انك تستجيب الدعاء وقال الله وقلت في كتابك الكريم وقال وقال ربكم ادعوني استجب لكم اللهم هذا الدعاء اللهم فيسر لنا الاجابه يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم اجمعين